أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربالا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين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 قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوء تأخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا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 نَبِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ ثِيرا ثُمَّ إِنَّكَ ثِيرا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرض فسادا وَيَسْعونَ فيِي الأرضِ فَسَادًا أَ يُقَدََّنُوا أَوْ يُصَلَّبُ أَْ تُقَططَّ عدينهِم أَوْ تُقَطَّ عدينِين وَأَْجُلُهُ مِن خلالِلَافِيأَْي كَوِْنَ الأرض ذَانكَ لَهُم خِز فيِي الدُّنْييا وَلَهُم فيآخِرَة وَلَهُم فِيآخَِةِ عَذَاب ععَظيل.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 القيم والسارق والسارقه فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا جزاء بما كسبا نكال من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه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 بِهِهدَ وَلورُ وَمُصدَدِّقًا لِماَا بَيْرَ يَدَيْهِ مِرَ الدَّورَاتِ وَهُدَ وَهُدَ وَمَرِضَةً للِْمُتَّقيل وَالْ يَحكُم أَهْنُ ال جلِ بِمَا أَزَلَ اللهَّهُ فِي وَمَلَمْ يَحكُم بِمَا أَزَلَ اللههُ فَأولِك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 ولا تتبع أهواءهم عن ما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة لِجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَمِقُوا الْخَيْرَاتِ إِنَّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَنَحْكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ وَاحْذَرِهِمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أ حك الجنج يبغون وَمن حسَنُ منَِ الله حكم لقَمين يطون